بسم الله الرحمن الرحيم حميم عي ذلِكَ يُحم إيكَ وَإِنَ الذيينَ مِ قَبَنكَ اللهَّهُ العزيز الحكم لَ مَا فيِي السمواتِ وَما في الأرضِ وَهُوَ العُ العظ كادُ السمواتُ يتَفَ الطَّرْرنَمِ فَووقَِّ وَمَلائِكَةُ يُصَبّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَالْمَلائكَةُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهم وََسْتَغْفِونَ لِمَا في الأأَرض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 كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا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 وبعدهم لا في شك منهم مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل امن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 انَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن نَّبَاتٍ وَهُوَ على جمعهم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَماَا أَصَابَكُمْ مِم مُصيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَدكُْ فَبِمَا كَسَبَت أَدكُمْ وَيَعْْفُ كَث وَمَا أَتُم بِمُرجِزينَ فِي الأرضْ وَماَالَكُم مِ إِنَّ اللَّهَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرَ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِفِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور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 وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ